على مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى على الجميع وقبل أن نبدأ في ذكر كلام المصنس والتعرض لشرحه نتحدث عن التهارة من حيث المعنى اللغوي والاستلاحي وما ورد في فضلها فابتدأ المصنف رحمة الله تعالى عليه كتابه النفيس بالحديث في باب التهارة التي هي أول شيء في العبادات جريا على عادة المصنفين في الفقه ونظرا لما للتهارة من أهمية قصوى لعبادة الصلاة وغيرها ولنكانتها الثانية بدأ بها وجعلها بابا كبيرا من أبواب الكتاب. والباب في اللغة المدخل أو الفرجة في الساتر التي يتوصر بها من داخل إلى خارج أو من خارج إلى داخل والباب الحقيقي والباب حقيقي في المباني مجازي في الأفعال أما في الاسطلاح فالباب اسم لطائفة من المسائل المشتركة في الحكم ويقسم الباب في العادة إلى فصول وتقسم الفصول إلى مباحث معنى الطهارة في اللغة والاستلاحة الطهارة عند علماء اللغة هي النزاهة والنظافة من الأوساف والأقبار الحسية والمعنوية الحسية معروفة وهي ما تصيب سوب الإنسان أو بدنها والمعنوية مثل طهارة القلب من الحقد ومثل طهارة العرض ومثل التنزه من العيوب والآثان فيقال فلان طاهر الطلب أي قلبه سليم لا يحمل غلا أو إثما لأحد قال تعالى في معنى الطهارة من باب الثناء على السيدة مريم عليها السلام إن الله اصطفاك وتهارك واصطفاك على نساء العالمين طهارة معنوية وقال جل شأنه إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم ططيرا طهارة أيضا معنوية وفي باصطلاح فإن الطهارة صفة حكمية قائمة بالأعيان توجب لمن صنفها أي لمن افترض بها استباحة الصلاة به أو فيه أو له. فالأوليان به أو فيه هو الطهارة من الخلق أي النجازات ونحوها. والأخيرة من الحدث. وسيأتي الكلام عن أقسام الخبر والحدث وما يتعلق به. فقط الطهارة الطهارة لا خلاف بين الفقهاء في أن الطهارة يابد منها للصلاة على اختلاف بينهم في التكليف. فالطهارة اتفاق العلماء جميعا أمر لا يابد منه للصلاة. إلا أمر العلماء رأي منهم اختلاف. في تكييف الطهارة هل هي شرط مطلق اي شرط لصحة الصلاة على الاطلاق فيقوم بها القادر والعيد او هي شرط مع الذكر والقدرة شرط مع الذكر والقدرة اي لا تقوم الا بمن تذكرها وحضر على تحصيلها والذي عليه جمهور الفقهاء ان الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة هذا كلام معروف في المذاهب الأربعة أقسام الطهارة وبيان كل قسم تنقسم الطهارة إلى قسمين طهارة من حدث وطهارة من الخبث لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أوجب على المكلثين أوجب على المصل أن يكون بدنه طاهرا من الحدث وأن يكون البدن والثوب أيضا طاهرين من الخبث جاء في بداية المجتهد ونهاية المختص، اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتا طهارة من الحدث وطهارة من الخدث والحدث هو الوصف الحكمي المقدر قيامه على الأعضاء وصف حكمي مقدر قيامه على الأعضاء أو هو المنع المترتب على الأعضاء كلها أو بعضها الحدث شيء معنوي يقوم بالبدن ولا يرى. المرء قد يكون مغتزلا نظيفا مطهرا، إلا أنه على غير تهارة لكونه جنبا أو لكونه أبا أو لكونه كذا أو لكونه كذا. فالحدث وصف فكمي معنوي يقوم بالبدن ولا ينظر ولا يشم ولا يرى. وينقسم الحدث إلى قسمين: حدث أكبر وحدث أصغر. فالحدث الأكبر هو الذي يوجب الغسل. هو يشمل الحيض والنفاس والجناعة والحدث الأصغر هو الذي يشمل يوجب الوضوء يوجب للوضوء أما الخلط فهو وصف قائم بكل من البدن والثوب والمكان وصف قائم بكل من البدن والثوب والمكان ويمنع كل من الحدث وخبث أشياء سيأتي ذكرها ومفصلها لتوضيح الأمر أكثر في القبض نقول إن القبض قد يصيب شوق الإنشان وقد يصيب بدنه وقد يصيب مكانه فلو تطاير على الإنسان على مصلاه مجاسة أصبح مكانه غير مظيفة وكذا لو تطاير على بدنه مجاسة مع كونه متوضئا إلا أن وجود النجاسة على بدنه تجعله محدثا أو تجعل الأمر بخدث فيلزم إزالة هذا الخدث وعليه فإن معنى الطهارة من الحدث بعد أن عرفنا معنى الحدث معنى الطهارة من الحدث ورفع أقنه بحيث يصير المنوع جائزا بحيث يصير المنوع جائزا والطهارة من الخدث هي إزالته والتنزه منه نوضح ذلك سنقول إن الطهارة من الحبث هو رفع الحكم الذي قام بالبدم رفع الجنابة بالغسر رفع نقض الوضوء بالوضوء أما الطهارة من الخلس هي إزالة الخبث من على البلد ويكون تطهير كل من الحدث والخبث بطهارتين إن مائية وإن ترابية الطهارة النائية هي التي أشار إليها المصنف بقوله الماء مطلع حيث ذكر المصنف قوله يربع الحدث وحكم الحدث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيب ويكون التطهير كل من الحدث والخدث بالطهارة المائية والطرابية فالمائية هي التي أشار عليها المصنف بقوله الماء المطلق وهو أعلى رتب الماء أو أعلى مراجات الماء وفي الماء يتأتى والغسل وبالماء يتأتى أيضا غسل الثياب. أما الطهارة الترابية فتكون بالتراب ونحوه كالرمل وما يتعلق به. وبها يتأتى اليمن. ويتأتى إزالة بعض النجاسات. على اعتبار أن هناك من النجاسات ما تزيله ما تطهر بالتراب وهناك ما يطهر بالشمس ونحو ذلك وسيأتي الكلام ذلك عند حديثنا عن إزالة النجاسات وتنقسم الطهارة المائية إلى غسل ومسح الطهارة المائية تنقسم إلى غسل ومسح قال ابن رشد تتمة لكلامه السابق واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف مروء وغسل وبدل منهما وهو التيمم. قد كثير من المصنفين اتبأ المصنف الكلام عن أحكام المياه عن أحكام المياه التي هي أهم وسيلة للتطهيج والمياه جمع ماء ويعرفه العلماء لأنه سائر لطيف شفاف ليس له لون يتلون بلون إنائه أو بلون الشيء الذي يقابله فلو أننا وضعنا ماءنا في كوب وخلطناه بسائل أحمر لا أصبح الماء لونه أحمر وهكذا سائل لطيف شفاف يري ما حق خلفا يتلون بلون الإناء الذي هو فيه أو بلون الشيء الذي يقابله وقال عنه الحكماء إن الماء عديم اللون وما يظهر فيه لون الظرف أو لون المقابل خلافا لمن قال من العلماء كالإمام الرازي إن الماء له لون ويره. ومع ذلك لا يحجب عن رؤية ما وراءه لا يحجب عن رؤية ما وراءه والمياه أنواعها لحسب المسمى والقدرة على التطهير وتغير أغصافها والكلام عن المياه كثير ويعد المالكية يعد علماء المالكية من أكثر العلماء اهتماما بالحديث عن أقسام المياه وأحكامها من أكثر من تبصع في هذا الأمر جيدا وذلك لا ضaira أن نتوسع في الحديث عن الماء حولناون الماليكية لهم السقف في الكلام عن أقسام الماء كما يتكلمون في مواقد الروي عن أقسام النوم وكما يتكلمون عن أقسام النسي واللنسي ونحو ذلك من نسيات إن شاء الله تعالى في ذلك. هذا المصنف للماء المطلق هو أعلى درجات الماء نقاء وعبر عنه المصنف بأنه ما صدق عليه سماء بلا قيد. وعبر عليه كثير من الشرح بأنه ماء أزيل منه القيد الفسي والمعنوي ما سبق عليه اسم الماء بلا قيد وهذا الماء مجتمع فيه شرطا الشرط الأول أن يكون الماء باقيا على أصل الخلقة أن يكون الماء باقيا على أصل خلقته بمعنى أنه لا يخوارته شيء يغيره كماء البحري وماء البئري وماء الندى والماء الزائد من الجليد أو النسج، ولا تعجب حينما نتحدث عن الماء ونقول أنه ليس له لون وليس له طعم وليس له رائحة، ويأتي قائل فيقول ماء البحر مالح، ماء البحر مالح، نقول ملوحته بأصل الخلق، ملوحته بأصل الخلق، فيصح أن يطلق عليه ماء مطلق وإن كان مالحا ولكن لو أنك أخي باحث أو أخي طالب وضعت في الماء ملحاً حتى تغير طعمه من العذب العزب الماله لكان ذلك مالحاً بالصنعة بالصنع فخرج عن إطلاقه حيناك فالناء المطلق هو الباقي على أصل خلقته فقلنا إن قيده له قيدان أو له شرطان شرط أن يكون بقيان على أصل خلقه والشرط الثاني أن لا يتغير منه اللون ولا الطعم ولا الريع بشيء يفارقه في الغالب من الأشياء الطهيرة والناجسة وتقييد بيفارقه أن هناك أشياء تغير الماء ولا تفارقه كالنقر الذي يجري فيه أو الطحالب التي تكون في الماء فأي ماء يطلق عليه ماء فهو ماء بخلاف الذي لا بد له من قيد لازم كماء الوردي وماء الريحاني ونحو ذلك من المياه وماء العصيري وفور ولذلك قال المصنف بلا قيد، يعني ماء يخلو من الخيوط ويشمل الماء المطلق طوائفة كبيرة من المياه مثل ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد، ماء العين، ماء, ماء البحر الماء الذي لم تتدخل فيه صنعة آدمية ليس في صنعة الماء ولكن لم تتدخل فيه يد آدمي لتغير أوصافها والناء متغير هو نوع من أنواع المياه أو قسم من أقصان المياه اللي هو عكس المطلق وما ترأ عليه شيء يسلبه بعض صفاته المتقدمة كاللون أو الطعم أو الرعاة والتغير قد يكون بطاهر وقد يكون بنجس فإذا تغير الناء بنجس فلا يستعمل للعادة ولا للعبادة العادة كالأكل والشرب والأسل السياف والعبادة كالوضوء الروس وذلك كالماء متغير بالدم أو بالجيفة أو الغزرات أو نحو ذلك وإذا تغير الماء بطاهر غير منازم له، استعمل في العادة دون العبالة كاللبن والثمن والعسل والعطيل دخلت على الماء فغيرت لونه فيستعمل في الطعام وفي الشراب ولكن لا يجب التوضع باللبن أو بالعطيل أو بالشاي ونحو ذلك من المياه التي تغيرت لأن هذا التغير بشيء طاهر غير ملازم له. غير ملازم لهم أما إن تغير بشيء طاهر ملازم له فيستعمل في العادة والعبادة كالماء المتغير بأجزاء الأرض كالمغرة والملح والكبريت والمعادن التي تكون في الماء والتراب وبما يلقى فيها من أجزائها ولو قرطضا لو ألقك ماء تراب في ماء بعد لحظات يحصل من الماء روقان ولا يؤثر أو الماء المتغير بالأشياء المتولدة فيه كالثمت والطحالب ونحو ذاك أو الماء المتغير بأشياء يعسر الاحتراث منها كالتبني وورق الشجر الذي يفصاقف في الماء وكره بعض المالكية كما جاء في الشرح الكبير وفي الخرش على محتفظ خليل كره بعض المالكية أن يتطهر الإنسان والماء الذي حل فيه نجاسة ولم تغيره لقلتها ولو كان استعماله في طهارة الخدث وكره أيضا التطهر بالماء الذي ولغ فيه كلب والحديث عن ولوغ الكلب له شأن عند المالكية فلو في ذلك كلام طويل أخذه عليهم الولماء فالعبرة عند المالكية بالتغير المظمون بالتغير المظمون فإن قلة الماء مسوغ لطرق التغيير عليه من المخالفة بغيره يعني يرى بعض المالكية إن الماء لو حلت فيه نجاسة قليلة وما أثرتش عليه يروا أنه إيه؟ أنه يجوز يجوز يستعمل ولكن مع الكرار يجوز يستعمل مع الكرار قال المصنف وإن جمع من ندى يتكلم عن النبى. قال المصنف وإن جمع من ندى أو ذال بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائد أو جنوب أو فضلة فهارتهما فهار أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شتى في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن بدهن لا فقه أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح ولو قصدا من تراب أو ملح والأرجح السلب بالملح والأرجح السلب بالملح وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد لا متغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر او نجس كدهن خالط او بخار مستقى وحكمه كمغيره انتهى مد المصنف هذه القطعة من كلام مصنف يتحدث فيها عن صور التغيير المؤثرة على الماء التي تؤثر او لا تؤثر هذه الجزئة من كلام مصنف ذكر فيها عدة صور مما يطرأ على الماء فيغير أحق أوصافه وبين ما يجوز استعماله منها وما لا يجوز فقال وإن جمع الندى أو ذاب بعد جموده إلى آخره وتصل هذه الكمية من الماء إلى حوالي عشرة أو أكثر من أنواع الماء التي سنتناولها بالتفصيل الماء المجتمع من الندى والذائب من الثلج والبرد. الندى هو ما ينزل آخر الليل على ورق الأشجار أو الزرع الماء المجتمع من الندى والذائب من الثلج والبرد الثلج معروف قطع كبيرة البرد قطع صغيرة تنزل في الشتاء ووردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعطيني من الخطايا كما ينقذ فاول من المنظمة اللهم نعطيني من الخطايا بالثلج والناء والبرد فالماء الأول هو المجتمع من الندى في آنية ونحوها كان يوضع إناء تحت شجر فينزل فيه الماء الذي يكون على الشجر فيكون الماء المتجمع قد تعلق بها روائحة الشجر وروائح الشجر تختلف من شجرة إلى أسعى هذا الماء لا يؤثر التغيير الذي أصابه على طهوريته فيبقى طهرا في نفسه مطهرا لغيره لما رضى البيهنقي في حديث عبد الله بن الزبير عن سعد من أبي قال لقد رأيتني رأيتني نع النبي صلى الله عليه وسلم في ماء السماء وإني لا أدلك ظاهره أرضيه يقصد بماء السماء ما البرد أو ماء المطر هنا تفرقتهم في مسألة الماء طاهر والماء طهور نرى أن الماء طاهر في نفسه مطاهر لغيره أن يوج استعماله في العادات ولا جدال فاصدق عليه وصف الطهارة والطهور يعني الماء الذي يشرط للطعام والشراب والغسل والوضوء والغسل غسل الملابس والغسل والوضوء ونحو ذلك هذا الماء يعتبر طاهر ومطهر في نفس الوقت فيطلق عليه انه طاهر وطهور طهور كذلك الماء الذي جمع رسول الله صلى الله الماء الذي لا يشرط للتطهير للطير فيطلق عليه انه ماء طاهر وليس بطهور يعني احنا من نقول على العصير انه مش طاهر هو طاهر يشرب ويقف لكن لا يصلح بهذا الفرق ما بين ايه الطاهر والطهور فالماء الطاهر والطهور يجمع الصفتين والماء اللي هو في ماء طاهر غير مطاهر ايضا من انواع المياه الداخلة في النوع الاول الماء المجموع على صورة الثلج او البرد ثم سال بنفسه او ذوب بموضعه او بغير موضعه فهو كالاول يبقى على طهورية لحديث عائسة الذي احران اليه سادقا الله نصر قلبي بماء الثلج والبرد هذا ذلك ماء سقر البهينة الماء المتبطي من شرب الانسان يسمى سقر يسمى سقر سواجت تبقى من شرب إنسان أو من شرب حيوان أو نحو ذلك. كسؤر المرأة الحائط أو الجنوبي وسؤر الطفل الصغير، وسؤر الرجل الكبير، وسؤر المسلم، وسؤر الكافر، كل ذلك يسمى الآثار. ذلك المصنف على استعمال هذا ما فقه، هو أنجمع إلى آخره أو كان سؤر بهيمة، أو كان سؤر بهيمة. والمقصود بالبهيمة هنا البهيمة هي مأكلة الله. من الأنعام ونحوها والبهيمة التي لا يمكن الاحتراز منها فالقطة والفق ونحوها منها التي تتردد على المناسب فإنه لا يكره استعمالها استعمال سؤرها من الماء يعني فضل شرب هذا الحيوان لا تكره وذلك لماذا لمشقة الاحتراز منه نعلم أن الشريعة الإسلامية قائمة على رفع الحرج وأن الشيء الذي يعصر على الإنسان أن يحترز منه الشريعة فيه عفو أو تعفو عنه. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في سؤر الهرة القطة من حديث جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سئله أيتوضأ بما أفضلت القمر قال نعم وبما أفضلت السباع وكلها والحديث دليل على سؤر السباع لكن في حديث الهرة في حديث آخر في الهرة لما جاءت القطة لتشرب في اناء عليها ثم قال انها من الطوافين عليكم المتواصفات يعني بيعتبرها تتردد على البيوت ومخالطتها في البيوت حتى قد اكلت طرما او اكلت شيئا من الحشرات وروى ناريك رحمه الله عليه في الموطن من طريق احد ابن عبد الرحمن المحافظ اما امر بن الخطاب رضي الله عنه فصرا كثيرات بهم عمرو بن العاص حتى ورد حوله فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإن نرد على السباع وترد علينا. فأمر صديقنا عمر رضي الله عنه الرجل بعدم إخبارهم بحال الماء. وهذا دليل على جواز استعماله حتى لو كانت السباع ونحوها ترد عليهم للشرب. مش مكلف إن أنا أشوف ماء في بئر في الصحراء. بئر ملوك الشخص مثلا ان انا اقول له البئر ده يشرب منه اثب او نمر او فهد او كذا مش مكلف ان يرب عليا لان السباع بتارد على المياه ونحن ننبر عليها فلا حرج بعد ذلك ماء سقر الحائض والجنوب انتبه عزيز الطالب فنحن نتحدث عن طائفة من المياه تتعرض لمؤثر من المؤثرات فتغير فيها او لا تغير وصلنا الى الحديث عن ماء سقر الحائد والجنوب فجكرنا نوعين قبلها لا خلاف في المذهب هي أن سؤر الحائد والجنوب لا يؤثران في طهارة الناس فهو طهور بلا تفرقة بين كونهما مشتمتين أو كافراتين والدليل على طهارة سؤر الحائد ما يحرجه مسلم من حديث عائشة قالت كنت أشرب وأنا حائد ثم أناوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثاه على موضع شيء. فيشربوا وأتعرق العرقة وأنا حائط ثم أناوله وأتعرق العرقة وأنا حائط ثم أناوله في هذا على موضع فيه كافة همة في الحديث اليهود كانوا قديما إذا حاوتوا المرأة لا يوارسوها ولا يأكلوا معها ولا يشربوا معها ولا يجعلهم تقترب من اليوم لجن القرآن فأثبت زيف هذه النظرية عند اليهود ودين أن المحرم شيء معي أما الأكل مع الخائد والمجلسة معها والشرب معها فلا بأس لي وهذا حديث السيدة عائشة رضي الله عنه يدل على هذا الكلام أنه كانت تشرب من الإناء وهي حائد وتناول الإنوي فيشرب خلفها وتأكد قطعة اللحم بثامها من قطعة اللحم وتعطيه فيأكل ما تبق وهي حائد وهذا الحرش وهذا من فناحة الإسلام وحسن تعامله مع النساء في هذا الأمر بخلاف نظرية اليهود التي سادت والتي حاول بعض الناس في بداية الإسلام أن يطبقوها ويأخذوا بها، فجاء القرآن ونهى عن ذلك والدليل أيضا على تهوريد فضل التهارك الجنوب حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونه سيدة ميمونه كان يغتسل من إناء واحد فتضع يدها في إناء, يدها في إناء ولا حرج في ذلك ويروه أيضا بأصحاب السنن فاقتفل بعض أسوأج النبي صلى الله عليه وسلم في جف نتم فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتربأ منه فقال يا رسول الله إني كنت جنبا فقال الماء لا يجمد يعني الماء يترش عليه إنه يصو وهو يعني ابن عباس عن نيمون أيضاً أنه صلى الله عليه وسلم تربأ بفضل وسكتها من الزناة في كلها أدلة على أن السؤر المتبقي من وضوء المرأة أو من طعام شراب المرأة لا يؤثر في الماء بعد ذلك الماء الكثير المخلوط بنجسي لم يغيّر اتفقنا منذ لحظات أخي الطالب أن الماء إذا خلفته نجاسة وغيرته انقلب من الطهور إلى نجاسة لا خلاف في ذلك لكن هو هنا يتكلم عن الماء الكثير الذي دخلت فيه نجاسة ولم تؤثر فيه من المياه مثل إذا الاستعمال في المذهب حيث يشير ابن رشد إلى أنه لا خلاف في أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسة إلا أن وغير أحد أرصافه العبرة بالتغيير طرأ تغيير أو لم يطرأ العبرة بالتغيير في مسألة الماء فهذا الناء إن لم تتغير أحد أرصافه فلا تسلبه هذه النجاة تهورية ودليل الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء والعلماء لهم كلام طويل في حب الماء الكثير والقليل يختلف بين فقهاء في المذهب وفي غير المذهب فعندنا في المذهب يرون أن ما زاد على القليل هو قدر آنية الوضوء وغسل ما زاد على القليل فهو كثير وبعض الفقاء لم يحددوا بمقدار معين بل ترك التحديد للعرف والعادة قضية الكفرة والخلة والعرف والعادة في بعض البلدان المياه قليلة وكمية المياه قليلة في بعض البلدان عندما بعض الناس تمثل ثروة في بعض البلاد الماء يهدر في الشوارع والصلافات ولا يهتموا بكثرته ولا خلات وثبت في الحديث الصحيح وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالمد واغتساله بالصاع حتى خمسة أنداب والمد والصاع فيه في يختلف فيه فوقان في كثيرة يختلف في مواطنين يختلف في المياه ويختلف في الزكاة وهناك مد أهل مكة ومد أهل مدينة وصاع العراق وصاع مصر وصاع كثير هذه مكايين وموازين لا يفتسع النقام لذكرها وما أحسن ما قاله الناظم على سبيل التحبيد الوسط ستون من, من الصيعان بمد خير العرب والسودان يقصد مد النبي صلى الله عليه وسلم وصاع أربعة أمداد بمد صل عليه تستفيد يعني بمد من؟ بمد النبي عليه السلام والسلام ومده ملء يدي شخص وسط مل يدين متلصفدين الحجم لهم اللي أفصار ولا هم عندك في كل دهر لا من الشخص الفرق الخلق يتفاوتون وليسة مقبوضة بل ولا مبسوطتين تيني وبذاء زد على من قال إن ذاك بالنري خص وَالْقُرَشِيُّ في الكبير بالحكم نَصَّةِ كلام النازم يبين مقدار المد ومقدار الصع انه يحسب بكفين النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بعد ذلك الماء المشكوك في تغيره اذا شك المرء في مغير الماء هل حصل من جنس ما يضره وما ينفك عنه غريباً الطعام ونحوه أو ليس من جنس ما يضره فقرار الماء ومقره اي الموضع الذي يستقر في الماء فالاصل دقاء الماء على الطهورية الطهورية وليس يعني الماء طهر مطهر ولا ينتقل الماء عن اصله حتى يتحقق ما يؤثر فيه هنا قاعدة كبيرة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان واذا شق أو شك المرء في تهورية الماء فيلغى الشك ويعتبر اليقين لأن الأصل في الماء أنه طاهر وهذا هو الأصل الذي لا نحيد عنه ولا انتقاله إلى غيره وإذا غلب على الظن أن هذا الماء تغير بما يفارقه غالبا فحينئذ يعتبر ذلك هو أن الماء متغير الظن جالك ينزل منزل اليقين في بعض المواطن الظنج غلب على ظنج أشي الطالب أن الماء فالتغير يعتبر هذا الظن مما يشتب الماء التهورية وإن ظننا أن من أنه مما لا يشتب التهورية فالماء التهورية وده الكلام مبني على قاعدة اليقين لا يجب الشك وده قاعدة كبرى من القاعدة الفمس التي يؤسس عليها الفقه الإسلامي والتي هي من أمهات الفقه ويرجع إليها في العديد من الصور في مختلف أبوى الفقه وهي مستندة بحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردها حديث يأتي الشيطان أحدكم وهو في صلاته فيقول فيقول له أحدثت يفسد على صلاة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يالد يقول صاحب مراقي السعود مبينا من قوة هذه القاعدة من الكبرى قد أسس الفقه على رفع الدرج وأن ما يشق يجلب الوطن ونفي رفع القطع بالشك وأن يحكم العرف وزاد من فضع وكون الأمور تبع المقاصد مع تكلف لبعض ويريد ويشير لقابل إن شقفة تجرب التيسير اليقين لا يجوز بالشك العادة محكمة الأمور بمقاصدها ودي أربع قواعد كبرى مما يدر عليها الفقه مما يدر عليها وهنا الطعامة الخامسة لم تتجه أكثر في كلام الناظر بعد ذلك الماء المتغير بمجاور أو بملاصق لا يدر تغير الماء بمجاور أي بسبب مجاور وصلت المسألة كما ذكرها بعض العلماء أن يكون عندنا غدير تريده الدواب في فلاه من الأرض فوربته دابة فشربت منه ومكت بجواره فوصلت رائحة الميتة لهذا الماء فتغير التعم أو الغيح فلا أثر لهذا التغير في التهورية فيتبقى طاهرا بنفسه ما طهيرا لغنيه التغيير أثر من حيث المجاورة من حيث المجاورة فلا يضر هذا التغيير ومنه أيضا ما لو كان الماء بجوار موضع تطرح فيه القادرات أو تلقى بجانبه مخلفات المصانع أغير بمجاور تغير أيضا بمجاور وقد أشار المصنف إلى بعض صور تغير الماء بمجاوره أو الملاصقي فقال نعيد الجزئية تانية, تانية بتاع الصور التي ذكرها المصنف أو تغير بمجاوره وان بذهن لاثق او برائحه طيران ويعاء مسافر او بمتولد منه او بقراره جميل حن او بنطوح ولو قصدا من تراب او ملح يشور الكره المصنف على تغير الماء بمجاور او منصف فن واحد تغير الماء بالدهن نفسه ادرى تغيره بمجاورة أو ملاصقه بعض الدهون تغيرا لا يفقده الجوهر لا يفقد الماء جوهره فهذه يرى المصنف أنها لا تؤثر لأنه لا يمكن للمرء سحبه ليبقى على الماء زي حفر بعض مشتقات البترول على ماء البحر هذه تعتبر من لو من لو اجلناها لا صالح الماء يروض لم تدخل في جسم الماء وإن كانت غطته وإن كان بعض المحققين كالشيخ الدردير رحمه الله وابن عرس وابن الروق وابن وغيرهم يرون أن الملسق لسطح الماء يضره وتكون في حطنها كالدهن الممازج الذي سيأتي ذكره بعد قليل استدلالا بحديث خلق الله الماء طهورا لا ينجيسه شيء إلا ما غير لونه, لونه أو طعمه أو ريحه هذه النخبة من علباء المالكية يرون أن تغير الماء بالدهن المناسق يؤثر فيه أخذل من هذا أخذل من حديث إلا ما غيره وهنا وقع تغيير رم نظر للتغيير كتغيير اثنين تغير الماء برائحة القطران ويعاي مسافر جرت العادة بقيام بعض الناس في الصفر وضع مادة القطران في الإناء ليمنع الماء من النت فإذا تغير الماء برائحة القطران هذه هل يخطبه ذلك السفر التهولة؟ فظاهر من كلامه المصنف أن ذلك لا يشتب الماء تهورية وقيل المصنف بالقطران والمسافر فيه نظر أي فقال بعض الصراح إنه لا مفهوم له للمسافر ولا مفهوم القطران فأي رائحة غيرت الماء سواء كانت من الإنان من ألوات ذات اللون والرائحة كآنيات الصلب وآنيات المحاس أو كنت الرحمن نأسه بسبب ماءه، ولكنه يضطر المسافر لأن هو الذي يبقى غالباً معه الماء مدة طويلة، فيضطر إلى إنه يضع فيه مادة القطران لمنعه من التغير المنسق. وبالمناسبة القطران بفتح القف وصوت فا وكسيرها القطران, القطران مختلف تعيين. بعض الناس يرون أنه مادة سوداء. عصار السجر الأرض والأذهل يغلى حتى يذهب في ويتصف هذا الخطران بخصية القباء على الجرسية ويستعمل في بعض بلاد العرب لطلي الجمال أو الإبل حين إصابتها بمرض الجلدي كالجرب ونحوه وبعض الناس ترى أنه هو نبتة أو خلاصة نبتة وهذا الكلام موجود في كتب اللغة وموجود في كتب الطب العربي وإذا أطلق من قطران حمل على الزمد كما جاء في القرآن الكريم سرابيلا من قطران وتعشوا وجمعهم الماضي إذن فالضابط هنا هو كل ما يحتاج إناء في إصلاح الماء نفسه كالمعقمات وما يحتاج في إصلاح إناء الماء لا تسلب الناء طهورية لأن الآن يضعون في الماء مادة مثل الكلور لتنقية الماء من الشارع. هذه المادة لا تسري في مواسير المياه ويستعمله الناس في الطعام والشراب والأولو فالصحيح عند المالكية أن هذا النوع من التغير لا يسلب طهورية الماء فالماء هنا طهور في نفسه ومطهر لغيره. ويمكن باستدلاف على طهارة الماء المتغير بالقفران ونحوه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في مخضب من الصفر في مخضب من الصفر والصفر مادة قريبة من النحاس ومنهم أن يرى أنه نعمة من النحاس قال هجوك ولن يعلق في بأثوادك الهجاء فأنت غبار إنما يصدق الصفر يعني النحاس هو اللي يصدق وإنت غبار محيأثر فيك السبع سبع, سبع في التقسيم العام للمياه وصفر التغيير المؤسرة وعادة بالمؤسرة فيها الماء المتغير بالمتولد منه يتغير الماء بالأعشاب والحشائش المتأوللة في كف تحالب والخز وزغلان زغلان حيوانات صغيرة تتولد في الماء كالبعوض ونحوها مما يالوا على سطح الماء أو انفصل عنه ثم يلقى فيه أو تربغة من الماء ثم يموت فيه آخر كذلك السمك يموت في الماء كل هذه الأشياء لو غيرت الماء لونا أو طعما أو ريحا فهي لا تضره. لماذا؟ وذلك لعدم القدرة على الاحتراز منها والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماءه الفل ميتته ولذلك نرى البحر مطلق حتى وإن كانت فيه ميتة وحتى وإن مات فيه السمس وحتى وإن كان مريحا فهو مطلق بأصل السلقة التي خلفاه الله عز وجل عليه الماء المتغير بالقرار وهذه المسألة كالسابقة al-sabiqa wa anna al-ma' la yataghayyar bima yantuj 'anna fi qararihi min milh wa magharrat wa makbirit wa nahwaha min al-ma'adi wa la yughayyir al-ma' min hayat al-lawn aw al-ta'am aw al-rih fala ta'thira lid-dalil al-sabiq aw li-istidlal bil-hadith al-sabiq wa maqsud al-qarar هو أيضا مذهب النبي زيد القيرواني. رواني وعن صفة طرح الملح في الماء أفاد المصنف أنه يفرق بين كون الملح مطروح في الماء عمدا وبين كونه مطروح فيه سهوا فما طرح في الماء عمدا يسلق الماء الطهورية والثاني لا يسلق مثل ما ذكرنا منذ محدد حيث قلنا لو أنت أدخلت الملح في الماء وتغيرتها تغيرت الصمع قصدا أما لو سقط من منك بدون قصد أو بدون عمد فلا تأثير ويرجح الأرجح عند يونس أن الملح يسلق الماء الثهورية ويصبح صالحا للعادة دون العبادة وإن كان بعض العلماء كالدردير في, في شرحه والشيخ عريش في منح الجليد يرون أن ترجيح ابن يونس نارض بعيف وعن كون المائي الملح باصل الخلقة او مصنوع بيد ادني واختلاف الفقهاء على سلب الملح المصنوع لا تحري انه عدم سلبه قال المصنف وفي الاتفاق على السلب به ان صنع تردد وفي الاتفاق على السلب به ان صنع اي وضع في نفسه ان تردد يعني ان الملح قسمه معدني هو ما كان باصل الخلقه او مصنوع من اوراق الاشجار او من اجزاء اختلفت أقوال الملكية في المسألة فابن بشير قال اختلف المتأخرون في الملح هل هو كالتراب؟ فلا ينقل حطم الماء على المشهر من الملحة؟ أم هو كالطعام؟ أو ينقله. وكان اختلف في المعدن منهم. هل هو كالتراب؟ وفي المصنوع هل هو كالتراب؟ لهم ثلاث طرق في هذا الملح. ثم اختلف المتأخرون من هل ترجح هذه الطرق إلى قبل مواحد؟ سيكون من جعله كالتراب؟ يريد المعدني ومن جعله كالطعام يريد المصنوع أو يرجع ذلك إلى ثلاثة أقوال لتوضيح الأمر أكثر نقول لأن المصنف عبده هنا بالتردد لعدم نص المتأثرين في المسألة أو الاختلاف المتقدمين فيها فالمصنف يرى أن هذا التردد بسبب ذلك ونوضح الأمر فنقول إن من العلماء من يقول إن الملح المصنوع من الماء من أوراق الملح المصنوع من أوراق الشجر ليس كالملح المعدني فكأن هذا المصنوع بهذه الصفة التي طرأت عليه اكتسب صفة غير صفة المعدني الذي هو من ما يلازم الماء ولا يفاركه غاليا يعني يفرقون ما بين الملح المصنع وما بين الملح الطبيعي وهو موظف الماء أصلا ولكن المفتيويهم هو أنه لا يضر المصنوع من زرع أو غيره كما لا يضر المعدني بأصل الصلقة ولا فرق بين مطروح عمدا أو مطروح سهوا ولا يمكن لأحد أن يحكي الاتفاق في الأمر على أن الملح المصنوع يسلب التهورية بل على العكس فحاصل الأمر أن المسألة فيها خلاف ولم يقطع فيها بإجماع والذي يؤيده الدليل أن الملح إن اعتبرناه مفارقا منفكا عن الماء سبب التهورية ولعل الذي يقول لا يسلب التهورية اعتبره مثل السلج في أنه ماء بحكم الأسلس أو ماء أسهلاتا الماء متغير بما يفارقه غالبا وهو نوع من أمواع المياه التي ذكرها المصنف في الصور التي تؤثر أو لا تؤثر في الماء فإذا تغير الماء بشيء يفارقه غالبا وهو ما ليس من أجزاء الأرض كاللبن والطحين وغيره فهذا يسلق طهورية الماء أن إن كان من أجزاء الأرض كان من أجزاء الأرض مما لا ينفك عنه الماء غالبا قطين والرمل فهذا لا يؤثر فالمفارق للماء على قسمين قسم طاهر كالقطعمة فهذا ان غير في الماء شيئا فهو غير صالح للعبادة ولكنه يصلح للعابة وقسم النجس كالبولي فهذا ان تغير الماء, الماء به فحكمه كمغيره أن يصبح نجسا فلا يصلح لا لعادة ولا لعبادة وذكر المصنف مثالين للطاهر المغير بالماء غالباً فقال كدهن خالطة أو بخار أو بخاري مستكة وحكمه كمغيره المستكة أو المستكة كما يسمونها في بعض البلاد نرأت معروف طيب الرائحة يؤتى بهم من بلاد الروم ويكثر عند العطارين. فالماء المتغير بالدهن، الماء متغير بالدهن، أي المماجش مسلوب الطهورية، وكذا الماء المتغير برائحة المستكة، فهذه إن كانت طاهرة تستعمل في العادات من عجن ونحوها، وغسل ثياب ونحو ذلك، وإن كان المغير نجسا فلا يستعمل لا في عادة ولا في غبادة. ولكنه ينتفع به في غير نسبل وآدم والخلاصة أن العبرة بالنظر إلى الشيء الذي غير الماء فيحكم بطهارة الماء أو عدمه بناء على طهارة الشيء الذي غيره والدليل على أن هذا الماء إن تغير بطهر يبقى على طهارته حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه عنه عنهما أنه قيل لعمر حدثنا من شأن ساعة العسرة وعزو التبوك فقال عمر رضي الله عنه خرجنا إلى تبوك في قيض شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرفه فيشربه ويجعل ما على كبده إلى آخر الحديث قال ابن خزيمة معلقنا على الحديث فلو كان ماء الفرق نجسا لما جاز أن يجعله على كبلي وغير واجد لماء طاهر يغسله به فلينحر البعير ويعصر ما فيه من الماء على كبلي أشربه والدليل على أنه إن تغير بنجس تنجس هو الإجماع الذي حكاه كثير من العلماء ونقله عنه عنه من منذر وغيره قال أجمع على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء إذا طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس ما دانت ذلك ونمضي مع المصنف فيقول ويدر بي متغير بحبل ثانية كغدير بروث ماشية أو بئر بورق حجر أو تبن والأظهر في بئر البادية بهما الجوازو وفي جعل المخالف والموافق كالمخالف نظر وفي التطهير لماء جعل في الفن قولان أنضي بعض كلام المصنف فيتحدث عن الماء المتغير بحبل السانية الحبل الساقية ذكر المصنف أن تغير الماء الواضح بحبل الساقية الذي يسحب به الماء من البئر ويسحب معه شيئا من الأكربة ونحوها هذا التغير يسلو الماء صفة التهورية لا سيما إذا كان التغير شديدا وهذا معنى قولي ويدر بين تغير فإن كان التغير خفيفا فهو غير سارب للتهورية مثل التغير بالأشياء التي يصعد لإحتراز منها لا سيما بالنسبة لقوم غسلهم وشربهم من هذه الأبواب لا تسلم في الغالب كأبار الباديا لا تسلم غالبا في من تغير في اللون أو الريحة أو الطعم الخفيف مما دفعنا رشد إلى أن يفتي بتغورية الماء المتغير بحبل مستقر به أو بالكوب إن لم يكن التغير فاحشاً أي كبيراً وينحق بالماء المتغير بحبل السنين فأيضاً ماء الغدير الذي تغير بروة الماشية وماء البئر الذي تغير بورق الشجر أو التبن في الحضر أو البادية فإذا تغير ماء البئره لما يعصر الاحتراز منه كورق الشجر والتبن الذي ألقته الرياح فيها فإنه لا يضر سواء كانت البئر في البادية أو الحضر ويجور التطهر به لعدم الضرر لعسر الاحتراز قضية دائرة على رفع الحرس ومثل البئر ومثل البئر الغدران جن وغدير لأن المدار على عسر الاحتراز وغلبة السقوط ولعدم إمكان الاحتراز من ذلك وغلبة الوقوع قال الباجي محضروي رواه في المجموعة ابن غانم عن مالك غدير ترده الماشية صورة من الصور تغير غدير ترده الماشية فتبول فيه وتروه فتغير تعمى الماء ولونه قال مالك لا يعجبني الوضوء به ولا أحرمه فلم يفت فيه بالوضوء ولا التحريم ومعنى ذلك أن هذا مما ينفك عنه الماء غالبا ولا يمكن منعه واستظهر ابن رشد جواز التطهور بماء بئر البادية المتغير فقال فيما نقل عنه ابن رشد بتهورية ماء البئر البادية بئر البادية بئر البادية المتغيرة بالخشب والحشيش الذين تطوى بهم تردم بهم البئر أو رأس البئر قال والأصل إطلاق الماء عليه صافيا كان أو مكدر الرائحة أو اللون أو الطعم لركوده أو حنته أو تحلبه حنة نعمطين، وفتحلب ندى خضراء ثمنذ في الماء. قال: ومثله ما يطوى بالخشب ولعشب من أبار الصحراء إلى الضرورة لاستواءه في العلا وهو عدم الانفكاك بما يجب التغيير. وكذلك أبار الصحراء لا تخلو من عشب ونحوه. بخلاف ما تغير بخبز أو عسل أو نحو ذلك مما غيره الآدمي بيده ويشهد لما تقدم من ماء البئر والثانية ونحوهما قاعدة المشقة تجلب التيسير وهي القواعد الكبرى المستند إلى قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقوله تعالى اتقوا الله ما استفعتم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هنا توضيح خفيف للفرق ما بين المخالف الموافق والمخالف المخالف. ذكر المصنف ما يفيد التفرقة بين نوعية الشيء المغير من حيث كونه موافقا للماء في خصائصه أو مخالفا له. فقال وفي جعل المخالف والموافق كالمخالف نظر فالمراد بالمخالف. الموافق هو الشيء الذي خالط الماء المطلق، ولكنه موافق له في أوصاف الثلاثة. سواء كان أصله طاهرا كما الريحان المنقطع الرئة، ولكن جاء على صورة توافق الماء. هذا يعتبر مخالف، مشاكل للماء، مشابه للماء. ومثله بول نسفته الريح. البول الصبي الذي لم يرد... يأكل الطعام البول إذا نسفته الريح يعتبر دخل في عمق الماء العادي. كذلك بول الصديق الذي لم يأكل الطعام اللي هو ورد فيه النبض مش الغث أو أن أدى به المرض إلى أن يخرج بوله موافق للماء في أوصافه ثلاثة فلا يتغير يعني شخص أه... تولي والعادق اللذي مرضي يخرج منه الماء مثل الماء العالي فتتغير هذا الماء أو ثلاثة هذا يعتبر مخالف موافق للماء مخالف موافق للماء في أوصافه ثلاثة فلا يتغير ذلك الماء بما خالطه لأجل الموافقة المذكورة إن إذا كان المخالط مخالف للماء المطلق في الأوصاف سواء كان في جميع الأوصاف أو في بعضها فهل يقدر ذلك المخالط مخالفا ويحكم بعدم طهورية الماء أو لا يقدر مخالفا ويحكم بالطهورية في المسألة النظر بمعنى إذا كان الشيء الذي خالط الماء يختلف معه في الأوصاف كلها أو بعضها فهل نعتبره مخالفا ونحكم بأن الماء يرطمر ولا نعتبره موافق ونحكم بأن الماء طهور في المسألة نظر كما ذكر المصنف وبعد أهل العلم يرى أنه نجس وعلى هذا فمتى خالط يسير الماء يسير الماء متى خالط يسير الماء نجسه سواء كان قليل أو كثير أما إذا كان كثيرا وكان الماء يسيرا فلا يضره إذا كان الماء كثيرا إذا كان الماء كثيرا وكان المخالط يسيرا فلا يضره 11 الماء الذي يجعله في السم إذا وضع الماء في السم ثم طرح ثم حكم التطير به اللي هو أشبه بماء مضمرة أو ماء وضح السم ولم يضمض بإنسان في قولان للنالكية كان ذكر مصنى الأول أنه صالح للطهورية يعني طاهر ومطهر الثاني أنه غير صالح للطهورية يعني طاهر إلا أنه غير مطهر وتصور ذلك فيما لو أحد أخذ كوب من الماء وظل يشربه بفمه ويحظفه وحتى يجتمع عنده كمية تستخيله إلا أن هناك قيدين أهملهم المصنف واعتبرهما بعض محقق المذهب وغيرهم هو أن محل جواز القولين ما لم يطل مكس الماء في الفم مكس الماء في لم يمجه صاحبه بطريق المضمضة فإن طال مكسه أو مجه بعين أذن الماء قد زالت تهويات الصورة أنه وضع الماء في وانتظر فترة أو وضع في الفم وتمضمت به منفعش لماذا؟ لأنه خرج عن إطار الماء الى المستعمل. الماء المستعمر الماء المستعمر ودخل او الشيء من معباته ونحزن بخلاف اللي وضع في ثمه ولم يتمضمد به وانزيه وشرفه وفي هذا يقول الناظم في الماء ان جعل في الثم بلا مكس ولا مضمضة خلث جلاء يعني خلاف ظاهر يعني أنا نمضي مع المصنف حيث يقول وكرها ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ويسير أي وكرها يسير كآنية وضوء وغسل بنجس لم يغير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خمر وما أدخل يده فيه وما لا يتوقى نجسا من ناء لا إن عسر الاحتراز منه أو كان طعاما وإن ريئت على فيه وقت استعماله عمل عليها أتحدث هنا المصنف عن المياه المكروهة لاستعماله أتحدث هنا المصنف عن المياه المكروهة لاستعماله فيقول أذكر هذه النماذج التي تعتبر قسما فارسا وين فيها التي يكره استعمالها مع الحكم والتعويير المُستعمل بدأ بالماء المستعمل في الحدث أو في في غيره وبدأ بالمستعمل في الحدث وذكر أنه مكروه هنا عشنا في الدرس السابق إلى أن منهج خليه أن يبدأ بالمبتدئ أو بالفعل المبني المجهور ثم يعدد وراءها يقول وكرها ويعدد وراءها عشرين أو ثلاثين أو أكثر وقل من الفاصل فذكر أنه مقروه ويعني بذلك أنه طهور ولكنه لا يقرأ استعمال مع وجود غيره حين لم يجد غيره تطهر به ولا يتيمن مع وجوده مشهور المذهب كما صرح به غير واحد من فقهاء المذهب رسولة الماء المستعمل محل خلاف بسيط بين فقهاء مصر. الوضابت ضابت الضابط كون لا مستعمل. بعضهم يرى أن صورته أن يسيل الماء في صفحة أو فستن أو ما أشبهه أو يغتسل في قصرية وهو نقي الجسم. يغتسل وهو الجسم في ماء وينقل الماء في ماء آخر. وبعضهم يرى أنه ما قطر على الأعضاء أو اتصل بها في غرور أو جنابة بشرط سلامتها من النجش والوسر. زي الماء المتساقط من أعضاء الغرور. لأنه بعد ذكر عنه أنه يغفر الزنوب يعني ناس قالت أنه هذا المستعمل وناس قالت لا المستعمل هو ما استعمل في إناء وبعض استعماله صوبة في إناء آخر فيرى بعدهم أنه ما قطرة على الأعضاء أو اتصل بها في وضوء أو جنابة بشرط أن لا يكون على بدنه نجاسة أو قبر وإلا فهو ماء حلت فيه نجاسة أو يطلر ماء مضارة فله حكم زالة يعني حكم ما أضيف إليه وقد يتبادر منهم أن الماء بمجرد اتصاله بالعدوي يسير مستعملا وليس ذلك بالمراد بعض ثالث من علماء المزهر يرى أن الماء المتنازع فيه هو الماء المجموع عن الأعضاء لا ما يفضل في الإناء بعد الطهارة ولا المستعمل في بعض العدوي إذا جرى للبعض الآخر يعني اللي هو الماء اللي تجمع به غسل مجموعة من الأعضاء يعني غسل به اليد ثم غسلت بنفس الماء الوجه يعني تسلسل الغسل به هنا ثلاث أقوال أو ثلاث وجهات نظر في قضية الماء المستعمل واستعمال الماء على أحوال فهناك ما يستعمل في رفع حدث كامل ابتداءا كالوضوء أو الغسل للمرة الأولى فالمشهور في المذهب كراهه استعماله مع وجود غيره، فإن وجد غيره فلا كراهه. هذا شك. وهناك الماء المستعمل لتجديد الوضوء أو لغسل أو لغسل عضو أو عضوين من أعضاء البدن كالوجه واليد أي استعمال الماء السابق في غير الحدث كغسل غسل شيء جزئي من البدن، كغسل اليد والوجه، وكان الجسد نقيا بحيث. لم يغير لا لون الماء ولا طعمه ولا ريحه. فجاء شخص آخر فأراد أن يتوضأ يعني توضأ به وجاء شخص آخر يتوضأ به بس الماء الثاني ده الشكل ده ماء مستعمل في بعض الأعضاء مش في كل الأعضاء وهذا تردد فيه المتأخرون مراعاة للخلاف فيه خارج المزهر وهو ما عبر عنه مصنفه وفي غيره ترد وهناك الماء المستعمل في غسل ثوب طاهر نقي من وسخ وحكمهما عدم الكراهه استعمل في غسل الثوب والثوب اساسا كان نجس كان ظاهر فائده هنا نذكرها لك عزيزي